وردة قد نابتت في أعظمي تربها قلبي وسقياها دمي وردة قد نابتت في أعظمي تربها وسقيا هدمي نابتت بين ضفاف القلب وردها وغدت لي ساكنان صاف المودة نابتت بين ضفاف القلب وردها, وردها غدت ليسكنا صافي الموت نحن نفس سكنت في جسدين بسمة تعالوا محيي مبسمين نحن نفس سكنت في جسدين بسمة تعالوا محيي مبسمين لسروري تملع الدنيا سرورا ومع الصعب تقاس يا لمي وردة آه آه وردة آه آه وردة, آه آه آه وردة قد نابتت في أعظمي وردة في aasuni, turbohä, kalbi ja sukia häämi, orda. Oi, oih, تتقن العشق فنونا إنما دون ابتذال والحب يكسوها حياً في دلال في دلال تتقن العشق فنونا إنما دون ابتذال في غيابي في غيابي في غيابي تظهر الصبر الجميلة في غيابي تنتقل قول الجميلة في غيابي في قيابي في إيابي تنتقل قول الجميله لسرور تملأ الدنيا سرورا ومع صعب تقاسيا لامي وردة اه وردة اه, آه وردة قد نابتت في أعظمي وردة قد نابتت في أعظمي تربها قلبي وسقياها دمي وردة قد نبتت في أعظمي تربها قلبي وسقيها دمي.